كِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِمُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَدْعُونَ إِلَى قِرَاطِ سَتُبْدُونَ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تَبْدُونَ وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعَلِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُمُ قُلَّذِي قل بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ وَاَقُمْ عَلَى الصَّلَاةِ إِنَّ الْحَافِظُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أو قاما وحي الى وليا ولم يوحى الى شيء ومن لَوْ أَرَأَى الذَّالِمُونَ فِيهِ وَمَرَّتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ تَبَشَّرُ طَائِفَةٌ أَنِّي قَدْ أُخْرِجُوا أَمْ يُسْلِكُونَ اخرج انفسكم اليوم تجزون عذابا يكون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آيات تَكْبِيرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُ نَفَرًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَلَمْ وَتِرُوا وَتَرْتَكْتُم ما نرى معكم شفاعا انكم وما نرى معكم شفاعا انكم الذين زعمتم انكم شوركا لقد تقطع بينا قوم وضلوا عن